111. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعبل 112. إن الله نعم ما به 111. إن الله كان سميعا بصيرا 112. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر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 بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الصغوة وقد أمروا أن 117. ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا 118. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك فدودا فَكَييفَإِذَا أَصَابَت قُم مُصِبَةُ بِمَا قَدَّمَت أَيذمثُم جَُكَ يَحلِفُون قَُّ جَُكَ يَحْلِفُونَ بِاللههِ إن أَرَدنَا إِلَّا إحسَّانَ وَتَوْف 112. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليظا 113. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 119. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 110. فلا وربك لا يؤمنون حتى سَيَحْكُمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا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 وَإِذَا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما 110. ولاديناهم صراطا مشتقيما 111. ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا رَكُم فَنفُثُ بَاتٍ أَوْ انفُثُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبْطِئَن فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَال قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شهيدا 119. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 115. ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودت يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما